مات سطرت بالدماء الله اصدالة فجر جديد مع بداية الجيل الجهادي الجديد مع الذين علموا ابناء العالم الاسلامي كيف يصنع الموت من اجل قيام دولة اسلاميه مع الذين تطايرت اشلاؤهم من اجل انقاذ البشرية واقامه المجتمع الاسلامي كي تتفيى ظلاله البشرية اعلموا ان الله قد انزل في محكم التنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بطيب وقال صلى الله عليه وسلم بعدت بين يبعي الساعه بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل عمره فهذا الدين جاء بالسيس وقام بالسيس ويبقى بالسيس ويبيع إذا ضاع السيس وهذا الدين دين هيبه دين رغبه دين قوه دين صوله دين عزه والضعف فيه جريمه يستحق صاحبها جهنم إن الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم قالوا اين كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض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 دك يا جبال دك يا جبال دك يا جبال دك يا جبال دك نحن في القمم 12 رجال أيذ ظل في سبيل الله ينصرنا الرحمن يا جنود الله سيروا للامام في سبيل الله ينصرنا الرحمن يا جنود الله يا جنود الله يا جنود الله يا جنود الله, يا جنود الله لن ولن نتلاعث ولن نذنب ولن نستحي ونحن نقدم ديننا الى البشرية أن هذا الدين جاء لإنقاذ الناس كافة في الأرض قاطبة جاء هذا الدين لإنقاذ الإنسان جنس الإنسان جنس الإنسان في الأرض كل الأرض لن نستحي أن نقول إن ديننا أمرنا بإرهاب العدو وإرهاب العدو فرض من فوق السبع الصباق وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط القيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لم لن يؤثر في موقفنا ولا في طبيعة ديننا ذرار المسلمين المهزومة أمام ضبط الواقع الحاضر وأمام الهجوم الاستشراق الماكر التي شنت ثلاثة قرون متواصلة على عبادة الجهاد وعقيدتها. يقولون لنا دينكم قام بالسيف، فنقول لهم ديننا دين محبة وسلام. ديننا دين محبة وسلام ورحمة للعالمين، ولكنه قام بالسيف وبعث نبينا بالسيف، وما حما ديننا إلا السيف، وما حما التوحيد إلا السيف. يقولون لنا أنتم إرهابيون نحن رحمة للعالمين ولكننا رهبة لأعداء هذا الدين نحن إرهابيون للذين يريدون أن ينتهكوا أعراضنا وأن يسلبوا حقوقنا أو يمنعون أن نبلغ ديننا إلى البشرية العقبات السياسية والاقتصادية والاجتماعيه امام الدعوه الاسلاميه التي يجب ان تعم البشريه كلها ولا يمكن للطواغيت ابدا ان يدعوك تبلغ دين الله فلا بد فالجهاد انما يكون للاطاحه بالعقبات السياسيه التي تحول دون توصيل دين الله الى البشر وبعد ذلك يعرض دين الله على الناس فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لن يرصبوا أرضي فدون ترابها نار ولم لن يرصبوا أرضي فدون ترابها نار ولم لن يرصبوا من سماوات على فرض فرضية العين الآن مستمرة حتى نرجع بلاد الإسلام كلها، وفرضية العين هذه لا تحل بالأوراق ولا بطلب الحقوق، لأن الحقوق انما تؤخذ اخذا ولا تعطى عطاء لنطلبن بحد السيف مطلبنا فلن يخيب لنا في جنبه ارب من اقتضى بسوى الهندي الهندي يعني السيف حاجته اجاب كل سؤال عن هل بلمي ابدا لا لن نحيد ابدا لا لن نحيد ابدا لا لن نحيد عن خطى الايمان اكراها في الدين صحيح لكن متى لا اكراها في الدين بعد ان نستعمل السيف في ازاله العقبات السياسية والاقتصادية والحواجز الضخمة التي تحول بين الجماهير وبين دين الله عز وجل لابد ابتداء من استعمال القتال لا بد من الادخال في الارض لا بد من الذبح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم جئتكم بالذبح معا في ذبح في الاسلام <تصفيق> قليلا قلنا وأخوى السامعون قويلا خلل المنابر للسيوب قليلا سكنا للأدلة كالصباح لهم فما أغنت عن الحق الصراح فديلا أغنت عن الحق الصراح فديلا قلنا سامعون طويله خلوا المنابر لليث قليل قلنا خلوا المنابر سقنا الادله تتصدح لهم اولم كان الحق صراح قديل أغلت اولم الحق صراح قديل بد من القتل والقتال ولا بد من استعمال السيف نعم دين محمد قام بالسيف دين محمد صلى الله عليه وسلم قام بالسيف لكن السيف لماذا يستعمل لازاله الطواغيت في الارض وبعد ان تزال هذه الطواغيت عندها يعرض الاسلام على الشعوب فمن شاء فاليوم ومن شاف اليقص Bijzit hooliga, het zachter voorop riekabelha, het zachter voorop riekabelha, het zachter voorop riekabelha, هذا الدين ارهابي نعم ارهابي المسلمون ارهابيون نعم ارهابيون نحن ارهابيون يجب الارهاب فرد من الله عز وجل فرد واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم بدون قتال لن يرهبنا عداؤنا لم ينتصر لنا دين يكون لنا وجود في هذه الحياة يقولون المسلمون هؤلاء مجرمون يغتالون وغير ذلك والاغتيال فرض في القرآن الكريم كذلك وقعدوا لهم كل مرفض قال القرطبي هذا يعني ان الاغتيال فرض قتلهم غيلة اقعدوا لهم كل مرصد يعني تخفوا اقعدوا لهم كبيلا واقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد إنا مُخضَبٌ بدماءنا لن يكون توحيد في الأرض بدون سيف بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يرضى الله وحده لا شريك له فالذين يريدون نشر التوحيد عليهم ان يحملوا في كل مكان الان الاعلام صيحات اياكم والتجمد انتبهوا للتطرف بالمشايخ ليفتو كيف يمكن مكافحة التطرف الديني كيف يمكن محاربة الجهاد. ان معظم المحاكم العالى في عرض الكنانة ان تهمتها الولى هي الجهاد. يحاكمون الشباب على تهمة الجهاد. يعدمونهم على تهمة الجهاد. يسجنونهم على تهمة الجهاد. اي استكبار في الارض اعظم من هذا الفساد يصبح عدلا والجهاد يصبح ظهورا في الارض وخروجا على السلطان ويعتبر فاعله مجرما يؤخذ بالنواطي والاقدام ويساق الى الاعواد والمشانك. في كل مكان لا ادري ما اسباب تخوفهم من هذا الشداد. الراجع الى الله العميد الى رده المخبط الى خالقه وبارئه ما بالهم منتصبون ولا ينتفضون من جماهير الشباب التي غلقت في شهواتها والتي غاصت في لذاتها تنطلق في كل مكان الارض في كل مكان في الارض تروي شهواتها وهم منها لا يخ لا يخشون ولا يرتعدون انما يرتعدون من لحيه اذا طال ومن جلباب باب اذا سطر عورة امرأة مسلمة وتوضع له الخطط ويجتمع له الوزراء ويلتقي له الانتربول الدولي ويلتقون له في بلاد الكفر وفي بلاد الاسلام ليخططوا كيف يمكن ان يكافح التطرف الديني كيف يمكن ان يكافح الاسلام باسم التطرف الديني وباسم التزمت وباسم التقوقع وباسم الانغلاق يا موطني ماذا أقولك أن وجل. ليس هنالك تطرف. ان التطرف من الظالمين. ان التطرف من الطغاة. ان التطرف من هؤلاء الذين يظلمون الناس بغير الحق. اما الشباب الذي يريد ان يسترد بلده بالجهاد الشباب الذي يبحث عن طريقة يعدي فرض الاعداد من اجل ان يحمي بلاده من اليهود الزاحف في كل مكان ومن الكفر الزاحف من الغرب ومن البدع وزاحفة من الشرق ومن اليهود الزاحفة من الغرب من البحر المتوسط هؤلاء لا يشكلون خطرا لا يشكلون خطرا على اهواء اصحاب الهوى وعلى ظلم الظالمين اننا الذين يشكلون الخطر الدرع الحصين والركن الركين والح... والجدار المتين الذي تلجأ اليه الامه في عزماتها وتحتمي بها في كرباتها وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها I need لا ولا نتلاعب ولا لك ولا لك من عرض مبادئ ان الجهاد جزء من عقيدتنا والقتال مستمر الى يوم الدين لا يبطله جور جائر ولا عدات وان السيف او السلاح جزء من الدين وان الارهاق فرض من الفروض الربانيه والاغتيال فرض من الفروض الربانيه مذكور بالقران الكريم منصوص عليه نصا قطعي ثبوت قطعي الدلالة لا السجن يرهبني والسجاد ماذا يغلي فينا <تصفيق> من بيما لا السجن يرهبني والسجاد ماذا يغلي فينا من بيما فالعين يزنين من العقض احطاء تقوه لتعليم الخير فيهم بمديع الخطر يا الحار لا تغفر يا لقيا لا تغفر عاقبه نسوه النهاد لا سجل يرمني ولا السجاد ماذا ما يغلي فينا <تصفيق> يديما لا سجل ولا السجاد ماذا ما يغلي فينا يديما لقيم المزين الذي عاصل يقار لا الضغط في من القيام منه المديع القصد نسعوه السعبية والغيان سأغلوا عقب سنتهم بعدينا فيها المنا يسود والميران أنا لست وقت الموت لست بواجه فالفترة هي آه آه أنا, أنا لست وقت الموت لست بواجب يدفعون عالم متلاحقة متواطلة يدفعون الإسلام ويعلقونهم على المتانه واذا اشتدت على الدوله فلا بد من علماء السلطان ان ياتوا ليكتبوا ان هؤلاء متشددون متطرفون واما داك الذي يمسك الرشاش بيده ويدفع الجماهير فهذا مظلوم ولا بد من مراعاه الجمهور العام والمصلحه العامه هؤلاء العلماء الذين يكتبون الان عن التطرف انما ينفذون مؤامرة عالمية. مؤامره عالميه على هذا الدين انما ينفذون اراء امريكا وبريطانيا التي تطلق قصة التطرف في صحفها وإعلامها. ونحن الآن جزء من هذه. نحن الآن يشن على رؤوسنا جزء من هذه المعركة. العرب الآن في انتهاب الأفضال يشن عليه المعركة يدير رحاها الف كسرى وقيصر والف مدير. مزير مزيره. نحن الان عندما رأوا عن مرعبة ذات الابطان الثالث انما حققوا معاني كثيرة وحولوا الجهاد من قتال قوم الى جهاد الاسلامي عالمي. ونقلوا المأرقة من قطعة الى ان عامة الدنيا كلها بمعانيها الزلزال الذي حدث في افغانستان ولكنه اجل العالم الاسلامي باسره قد بدمنا قد اجدنا قد بدمنا لدهال وتعلنا وتعلنا وتعلنا البطو بدمنا بدمنا يا جننا وتحدينا لكم نمضي بالليالي لنكون صالحو نحن, نحن قد يسأل سائل او يجوز لنا ان نقتل شرطيا يصلي ويصوم من اجل انه يريد ان ياخذني الى قسم البوليم اما راي الفقهاء بالاجماع على انه لا يجوز لاحد ان يستسلم لانسان يريد ان يمتلك عرضه فاذا كان عبد الناصر يأخذ الاغى المسلم مدة عشرين عاما في السجن ويأتي بزوجته ويمتلك عرضها الشرطة امامه فالاجماع منعقد على انه يجوز ابدا ان يستسلم حتى الموت اتفق الفقهاء جميعا على ان دفع الصائل عن العرض واجب بالاجماع واذا انت ترد الشرطه يقتحمون بيتك في وهن من الليل وزوجتك عاريه في ثياب النوم يكشفون عنها بطاها. ليبحث عنك نائم على عرضك منتهك وانت آثم عند رب العالمين فهنا الظلم والصلاه والصوم من قبل الشرطي هذه لا تدفع لا تمنع عنه قضيه القتل لكن لكن الفقهاء جميعا اتفقوا كذلك على انك تدفع الشرطية اولا بالكلام فان ابى فبالكف فان ابى فبالعصى فان ابى تقتل اضرب, اضرب اولا يدي او رجله بالسيف حتى تعطله فان ادى فقتل فان قتلت فانت شهيد وان قتلت فهو في النار. قال ابن تيميه واتفق الفقهاء على انه يجوز قتل المسلم الصائل اذا اراد ان يأخذ منك ثلاثة دراهم. ثلاثة دراهم. فكيف بانسان يريد ان ينتزع ديني من اعماقي يحاربني لانني اقول لا اله الا الله وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد يجب ان تكون قاعده دفع الصائل واضعه في ذهن كل مسلم خاصه وان المعركه قد اشتدت على شباب الاسلام في كل مكان. كل من قال لا اله الا الله فالاجهزة العالمية من الرصد والمراقبة والاضواء كلها تسلط عليه. تطارده في دينه وعرضه وماله ونفسه وبرزقه رزقه وفي ورطه تنقله حيث ما حل واينما صار. هذا انظروا هذه الوحدة التي اقيمت الآن باسم التعاون العربي بين مصر والاردن واليمن والعراق ما نبررها ماذا وراءها انهم يرون ان شباب مصر الذين يطحنون طحنا يهربون الى الاردن او الى اليمن والى العراق يشتغلون اذا لابد ان تكون اجهزة الامن واحدة حتى نقتلع جذورهم وحتى نتأفل شافتهم. يجب ان تكون قاعده دفع الصائل واضحة في ذهن كل شاف. دفع الصائل عن العرض. الصائل الذي يفتو غصبا. دفع الصائل عن العرض واجب باتفاق الفكهاء. ومن لم يدفع عن ارضه فهو آثم. اتفك الفكهاء على انه لا يجوز للمرأة. ان تستسلم للأكل وان قتلت. الله اكبر بإذم الله مجراها. مجراها. الله اكبر بالتقوى تنسيها. بالله مجراها مجراها الله أكبر بالتقوى تنسيها تنسيها الله أكبر قولوها بلا وجل ودينوا القلب من أغزى معانيها فيها على أفق الدمان لنا رايات عز نسينا كيف نفديها ستعدوا على أفوق الزمان لنا رايات عز نسينا كيف نهديها بهذا تبعث أرجال مباكرة في الدين حتى يرد الرب حديها الله أكبر ما احلى لداء بها كأنه الري في الارواح يحييها فرض عن التصرف فرموا بحرمه عرض الحارس هذا غالبا مازور للسلطه دافع جنه بثمن البخل ان الذين يكترون ما انزلنا من البينات والهتاف من بعد ما زل الله لله في الفتار. لا اسيلعهم الله ويلعنهم اللاعبون. الا الذين تابوا واصلحوا ودينوا فاذك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم احضر يا ما تريد المحكمه قد ارتشش دمه القر يعرف, يعرف ما تريد المحكمه وقضاته سلفا قد ارتشش دمه القر يعرف ما تريد المحكمه وقضاته سلفا قد ارتشش دمه لا يرتجي دفعا بهتان وما مبير طهر المنزمون الجائسون على كراسي القضاء لا يرتقي دفع البوسال الرماضي الطغة المجرمون الجالسون على كراسي القضاء حكموا بما شاءوا سيق أبوك في أضلله فكان عرج رحمة للناس من جلبي. فَامُ بِما شَاءَ وَتِقَاكَ فِي أَوْلِي قَدْ كَانَ يُؤَثْمُ مَثَلُ الَّذِينَ نَسُوا مِن جلاله. مَا كَانُوا يَحْمِلُونَ إِلَهُ رَبِّهُمْ بِالآذِي لَكِنَّهُ الله المستهزئ بالكذب ما المستهزئ بالكذب على تراؤه وادي المستهزئ بالكذب ما على تراؤه وادي حول العلماء. قد تكثر الشباب بالاسلام هؤلاء كانوا سببا او احد العباد في الفتره الماضيه لاعتواء كثير من الشباب الشيوعيه وعروفهم من الله تماما وطوائف لتواء كموقف رجال الدين في العصور الوسطى يوم ان وقفوا على الدنيوسه ومع الملوك يخدرون الناس بالفتاوى ويقولون لهم قاعد هؤلاء واجبا. ولا يمكن ان تدخلوا الجنة الا اذا رضينا عنكم. ولن نرضى عنكم الا اذا اطعتمونا واطعتم هؤلاء الملوء. <تصفيق> تقول وفي نفسي علم يكويني يغلق جفنيا تقول وفي نفسي علم يكويني يغلق جفنيا الشرق الشرح يعرض من جهد حتى بالذات الخلسية فلا يهدي يوم من أحياتي في الغرب فساد وفجور وثعابين صهيونية لا يأتي يوم نحيا في حياة إسلامية لا يأتي يوم في حياة إسلامية يحتف كل الكون يغني كل الكون يغني لا اسلاميه لا اسلاميه يا شرقيه لا, لا غربيه اسلاميه اسلاميه في الغرب فساد وفجور وثعابين صهيونيه والاسلام يئن جريحا يوم الي الي اليوم إلي 재미, of volle. היin, واينما يستطيع ان يقيمها فليقيمها واينما يستطيع ان يزاولها فليزاولها ونحن لا نقول ان الزياده فرض عين في افغانستان فحسب بل في فلسطين والفلبين ولبنان منا لوهرتيريا والحداء وقيفس وغيرت واليمن وغير ذا ونحن نعمل ان تفتح ان الجهاد رايات في كل هذه العراق ونحن جنود حاضرون ان شاء الله لكي نقف بجانب المسلمين في اي مكان ولقد علمنا تضر الأضداد على نصرة دينهم جرودا لن تمحى من الاذهان ما دامت الدماء تجري العروق فيكم رفعوا كل الكون يغني. لا شرقي لا ولي يا اسلامي يا اسلامي. لا شرقي لا ولي يا اسلامي يا اسلامي. لا تعمل في كل مجدى. وهم لا يقربون الا كل فاتح وكافر ومدرب ولا يبعدون ولا يطاردون الا كل شاب تقي فاعرف اقول ان العلماء الذين يؤتون بالتطرف انما يرددون كلمه كلمات التايم والتايمز والهراز تريبيون والكريستال ميركس انما يرددون نفس نفس كلام اليهود الاصوليين المتطرفين والمعتدلين المرئيين حيثما وجدتم مقالا عن التطرف فابعدوا عنه الكتاب والسنه لبوسو عليه لا تدرس عليه لانه لغه العربيه لكن ارموه جانبا واحرفوه ابعدوا عن انفسكم اللغه والذين هم عن معرضون فك القيود اذل القيود، السدود أزيلوا العوائق حتى الحدود فك القيود فك القيود أزيلوا السدود اذل العوائق حتى الحدود دعونا نقاتل كل اليهود دعونا نقاتل كل اليهود فإما نموت وإما نعود فإما نموت وإما نعود فك القيود تأمن الضياع فك القيود فلست ناجيا فك القيود تأمن الضياع فك القيود فلسن أجياء تأمن وقدس الأراضي ليست متاع الأراضي ليست متاع ولا سلعة تشترى ولا سلعة كي تباع تشتراكيتها فك القيود فك القيود أزيل السدود أزيل العوائق حتى الحدود فك القيود فك القيود أزيلوا السدود أزيلوا العوائق حتى الحدود دعونا كل اليهود دعونا نقاتل كل اليهود فإما نموت وإما نعود فإما نموت وإما نعود يا أيها الأخوة طريقنا طويل فلا تتأمون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين نحن بإذن الله سنكون دعاه الخير لانصاد البشريه نحن باذن الله سنهد النائمين في ارجاء المعموره نحن باذن الله سنكون نارا تحرق الظالمين في كل مكان نحن باذن الله سنهدد مصالح الحكم في الارض كلها نحن باذن الله سنقب مصالح امريكا وسنؤرق اجسام روسيا وسنهز الارض تحت اقدام الجنس الاصفر والاحمر وغيرهم. نحن جند الله. ونرجو الله عند وجل ان يثبتنا على هذا الطريق. وان يرزقنا الصدق والاتقام. وان يرزقنا الاخلاص. اخلاص النيه وفدقة طويلة. وان يفقق يصلتنا بكتابه العزيز. وان يحبب الينا ذكره وشكره. وحسن عبادته. وان يحبب الينا قيام الليل وقيام النهار. وان يشرح صدورنا للذكر والاستغطاء. وان يجعل احب الاعمال الى قلوبنا. ما يحبه الله ورسوله. وما يقربنا الى جنته. En dan المجاهد والى لقاء اخر مع الشريط الثاني من سلسلة كلمات سطرت بالدماء بعنوان يا ابناء فلسطين مع تحيات جامعة الاعداد والاستشهاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...van de kerk de kerk van de kerk de de